مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ خَيْرٌ مِنْهَا وَهُمْ مِنْ فَزَعٍ يَوْمَئِذٍ آمِنُونَ وَمَن جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَقُبَّةُ وُجُوهِهِم فِي النَّارِ هَل تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ انما امرت ان اعبد رب هذه البلدة الذي حرمها ولاغى كل شيء وامرت ان اكون من المسلمين وان اتلو القران فمن يهدى فانما يهتدي لنفسه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 بسم الله الرحمن الرحيم طسم ميم تلك ايات الكتاب المبين نتلو عليك من بئ موسى وفراعون بالحق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 إِنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ